أمس هناك رسائل ترسل على كل ذي إميل على النت غزو شيعي لا حدود له لا حدود له رسالتان ينشران على المواقع يأتون إلى الناس بغير اختيار رسالة حقيقة الوهابي طعن في دعات التوحيد لتكون هذه الرسائل سبا منيعا أمام أصحاب الهدى ثم الرسائل الأخرى آل معاوية قدح وقذف وسب في سيرة معاوية ابن أبي سفيان تبلغ الرسالة منهم نحو من مئة ورقة تحوى من مئة ورق أول أمس افتتحت أول مدرسة شيعية في مصر لتدريس المذهب منذ ثلاثة أيام في محافظة الإسماعيلية يوزعون على المزارع هناك كتبا في محبة آل البيت وعلي وفي غمز الصحابة البلاد بهذا الشر الذي كانوا من دعاته ومن أسبابه كانوا من دعاته ومن أسبابه وقع في مصر المد الناسوني الشيعي الذي يريد أن يجتفى الإسلام من جذوره، والبلاد يأكل بعضها بعضا والناس حيارا متهوكون ثم يأتي رجل ينسب نفسه إلى العلم بعد نحو شهر من هذا الغزو الذي يراه الأعمى ليقول إنه لم يستطع قراءة المشهد لكنه استطاع أن يقرأ حديث أم زر واستطاع أن يأتي على شاشات الفضائيات ليقول لما مرت. وأنا في الحج رأيت في منامي رجلا يقدم لحنا لحنا موسيقية فحفظته فلما استيقظت ذكرته لمرأتي فقالت هذه أغنية عبد الحليم حافظ يا يمعزدني استطاع أن يقرأ هذا لكنه لم يستطع أن يقرأ للواقع الواقع ولا الشر ولا الشر هذا واقع مر أيها الإخوة وهذا يصعب التمكين جدا لأن العفن يطفح كل يوم والله لو كان بقلوبنا حياة ما استطعنا النوم سب يومي في الصحابة وما زال هؤلاء يتكلمون عن الحب، لا يمكنه إلا لأهل التوحيد، لكن ما كانوا يعلمون.